ففرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأمل إنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فخذر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بلا تكرمون اليسين ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دك في الأرض دكا ذكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجي إذ ذي جهنم وجيء يوم إذ ذي جهنم يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أنيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رب بِكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَةٌ فَادْخُلِي فِي عبادي